وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ إِسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى هُدَاهِ وَدَرْبِهِ أما بعد أيها المحبون الكرام روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن احدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين فسمع عمر رضي الله عنه وارضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال يا رسول الله، والله لأنت أحبُّ إليّ من ولدي ووالدي ومالي وأهلي إلا نفسي لأنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم والناس أجمعين، من ضن الناس أجمعين نفس الإنسان فقال عمر أنا أحبُّك يا رسول الله أكثر من ولدي ووالدي ومالي وأهلي والناس أجمعين إلا نفسي فقال لا يا عُمر، والذي نفس محمد بيده ليس بعد يا عُمر أي لم يكتمِل إيمانُك حتى هذه اللحظة طبعًا المُتأمِّل في قول سيدنا عمر. أنا أحبُّك يا رسول الله أكثر من الناس جميعًا إلا نفسي لأن عمر أجاب بطابع الفطرة إن الإنسان مفتور على أن يحب نفسه أكثر من الناس جميعا. ولكن لما تأمَّل عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحال وجد أن النبي ليس كالناس جميعًا بل النبي هو سبب الخير والنعمة التي نحن فيها فسعادة المرء وفوزه في الدنيا والآخرة ما هو إلا فيض من أنوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذلك لما تعقل عمر في هذا الأمر قال يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي فقال النبي لعمر الآن يا عمر أي الآن قد اكتمل إيمانك فاكتمال الإيمان إنما يكون بمحبه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم والقى الله تبارك وتعالى محبه الرسول في قلوب الخلق جميعا حتى المبغض للنبي صلى الله عليه وسلم والكاره لدعوته لم يكرهه صلى الله عليه وسلم لشخصه وإنما كره الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحبَّ الله عبدًا نادى في جبريل أني أحب فلانًا فأحبه ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه الملائكة ثم يلقى له القبول في الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم كشخص كان الناس يحبونه صلى الله عليه وسلم وإنما كره الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المتأمل في حياته صلى الله عليه وسلم يجد أمراً عجيباً النبي من الذي رباه؟ أمه لم تعش معه طويلا صلى الله عليه وسلم من الذي رباه بعد أمه كفله جده؟ عامين. وعمه سبعة عشر عاماً وكان جده وعمه في شغل شاغل فكان جده له من البنين عشرة كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورقم عشر من أبناء عبد المنطلب وعلى الرغم من ذلك كان جده يحبه ويرعاه من التي تولَت تربيةَ النبي؟ زوجةُ جدِّه، أي جدَّته وكانت تُحِبُّ أمَّه آمِنَة حُبًّا شديدًا كان من عادة العرب أن المرأة إذا ماتت لحِقَت بأهلها فكان من المفترض أن آمِنَة لما أن ماتَ زوجُّها أن تأخُذ حملها وأن تأخُذ طفلها وتذهب إلى أهلِها في المدينة ولكنها لحُسنِ معاملَةِ أم زوجها كان اسمها فاطمة بنت عمر اسمع كانت التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه في أول سنتين بعد وفاتها فاطمة بنت عمر طب من التي تولت تربيته صلى الله عليه وسلم في بيت عمه وكان عمه أيضا في شغل شاغل له عشرة من البنين وكان يحب النبي حُبًّا عظيمًا كان يقدمه على أولاده ويدلِسُه بجوارِه وإذا أُحضِرَ الطعام يقول لهم ارفعُوا أيديَكم حتى يأتي أخوكم مُحمّد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه رأى من البركة في وجود مُحمّد ما لم يكن إذا لم يكن موجودًا كان الطعام لا يكفي أولادَه العشرة إذا لم يكن رسول الله بينهم أما إذا حضر محمد وجلس بينهم وكان مؤدبًا في أكله وشربه بركة الحبيب المصطفى تحل على عمه وقد رأى من ذلك أمورًا عجيبة من التي تولت رعايته في بيت عمه سبع عشرة سنة إنها زوجة عمه ما اسمها؟ اسمها فاطمة بنت أسد سبحان الله زوجة جد فاطمة بنت عمه وزوجة عمه اسمها فاطمة بنت أسد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى تلك التربية وتلك المحبة التي أولاها الله له في قلب هاتين المرأتين فسمى زهرة بناته فاطمة فاطمة بنت محمد ردًا للجميل حتى ولو لم يكونوا على دينه بس النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالجميل للكافر قبل المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ ثم ألقى الله محبته في قلبي خديجة انتقل إلى من بيت عمه إلى بيت خديجة التي تزوجته وأحبته كما لم يحب أحداً أحداً عطفت عليه وأغدقت عليه بمالها واسدته بنفسها وبما تملك رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله على نبينا محمد لما جاءت الرسالة قامت قريش ضد رسول الله قومة رجل واحد فوفق له من صحابته من يحبه ويكلأه ويرمي بنفسه في الهلكة دفاعاً عنه صلى الله عليه وسلم جاءت قريش في يوم وأرادت أن تؤذي رسول الله وبالفعل بدأوا في أذية النبي فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فحال دون النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للضرب الشديد من هؤلاء حتى إنهم ضربوه رضي الله عنه وأرضاه بالنعال ووجهوا الضرب إلى وجهه حتى لم يعلم أنفه من فمه من عينه من كثرة التورّم وشدة الضرّم حتى غاب عن الوعي وفقد الوعي وحملوه إلى بيته مغشيًّا عليه لا يشكّون في موته فلما أفاق ماذا قال؟ قال ماذا فعل محمد؟ صلى الله عليك يا رسول الله قال له محمد بخير اعتني بنفسك أنت أولاً أنت خليك في حالك محمد صلى الله عليه وسلم بخير فقال لا والله حتى أرى شلون محمد صلى الله عليه وسلم وفعلا خدوا يحملونه بين رجلين مش قادر يمشى على رجله فلما رأى رسول الله حمد الله وأثنى عليه وقال الآن أنا بخير طالما رسول الله بخير يبقى أنا تمام التمام كانوا يحبون ما يحبه رسول الله ويقدمونه على ما يحبونه هم أبو بكر الصديق يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي ويأتي عمر ويقول للعباس عم النبي والله لأن تسلم يا عباس أحب إلي من, من أن يسلم الخطاب لأن تسلم يا عباس يا عم النبي أحبُّ إليَّ من أن يُسْلِم أبي أبويا الخطاب لماذا؟ لماذا يا عمر؟ قال لأني أعلم أن رسول الله يحب ذلك النبي بحب أن أنت تُسلم أكتر من أبويا فأنا أحب أن أنت تُسلم أكتر من أبويا يحبون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة في الحديث المتفق عليه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يقول أين لُكَع؟ أين لُكَع؟ ائتوني بالحسن ابن علي فيُؤتَى به فيحتضِنُه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس ويقول اللهم إني أحبُّه فأحبَّه وأحبِب من يحبُّه فيقول أبو هريرة والله ما أحب أحداً بعد رسول الله على وجه الأرض من الحسن بن علي بعد أن سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يطيقون فراق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل إلى رسول الله يقول يا رسول الله والله لا لأنت أحب إلي من نفسي ومن مالي ومن أهلي ومن كل أحد أكون بين أهلي فأتذكره فلا تَحْمِلُنِي نَفْسِي إِلَّا على أَنْ أَأْتِي إِلَيْكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ طيب كلام جميل لغد الوقت ما فيش مشكلة بيحن للنبي وهو في بيته فيأتي مسرعاً ليرى وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليه المشكلة؟ انظر إلى هذا الحب العجيم فيقول يا رسول الله ولكني عندما أتذكر موتي وموتك وأنك في الجنة مع النبيين في أعلى عليين في الفردوس الأعلى يا رسول الله وأنا وإن دخلت الجنة فأين أنا وأين أنت يا رسول الله أخشى أن لا أراك اسمع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه حتى نزل جبريل ساعتها وتلى عليه قول الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من من؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم بحبنا له يا رب رجل يأتي يروي الحديث سيدنا أنس يقول يأتي رجل ويقول يا رسول الله متى الساعة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وما أعددت لها يقول ما أعددت لها شيئا يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا زكاة أنا زي المسلمين عادي مش يعني مش فيه عمل من أعمالي ظاهر بقول يا رب هو ده اللي يدخلني الجنة غير أني أحب الله ورسوله غير أني أحبُّ الله ورسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأبشر أيها المحبّ أبشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرءُ مع من أحب يقول أنس فما فرحنا بشيءٍ مثل فرحنا بقول النبي المرءُ مع من أحب فأنا أنس يقول فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم بحبي لهم وإن لم أعمل بمثل عملهم ونحن كذلك نعمل بشيء لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا في سبيل الله لم يساو مد احد من الصحابه ولا نصيفه فما بالكم برسول الله فاين نحن من هؤلاء اين نحن من رسول الله ولكن تشبهوا واقتدوا فالتشبه بالرجال فلاح اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفرو انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد أيها المحبون الكرام كان الصحابة يتمنى الواحد منهم أن يكون آخر نظرة تكون لرسول الله وآخر كلمة تكون لرسول الله وآخر كلمة يسمعها تكون من رسول الله وآخر جلد يلمسه رسول الله حتى يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم يرس الصفوف معه عصى ويسوي الصفوف وهو يسوي الصفوف وجد صحابياً يسمى سواد رضي الله عنه وأرضاه خارجاً عن الصف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضربه في بطنه وقال استوي يا سواد سواد صحابي زكي فقال اه اوجعتني يا رسول الله اقدني من نفسك يا رسول الله ايه الجرأة دي ده بيكلم مين بيكلم النبي بيكلم قائد الامة بيكلم القائد الاعلى للجيش الاسلامي اللي بيسوي الصف وانت اللي غلطان انت اللي مارز وبيقول لك استوي يا سواد تقول اوجعتني وخليني أخد حاج منك أقدني من نفسك يا رسول الله طب انظر إلى فعل النبي ما لهم حبوا ليه يا أخواننا يا أخواننا ما احنا مش بنحب النبي عشان احنا مش عارفينه أصلا الناس أعداء ما جهلوا ونحن جهلنا رسول الله وحياة النبي وسنة النبي ورحمة وتواضع وعطف وعظمة النبي عشان كده مش بنحب النبي لا يا عم الشيخ ما تقولش كده احنا بنحبه والله كلنا يدعي ذلك. ايه الدليل على حبك للنبي حقولك عليه بس بعد شوي صلى الله عليك يا رسول الله اقضني من نفسك يا رسول الله فما كان من رسول الله العدل العدل صلى الله عليه وسلم والتواضع والحلم يكشف عن بطنه ويعطيه العصى ويقول استقد يا سواد، خد حجك يا سواد فما كان من سواد إلا أن احتضن النبي وأخذ يقبل بطنه صلى الله عليه وسلم وهو يبكي والصحابة يبكون ويتعجبون والنبي يسأله يا سواد ما الذي حملك على ذلك يقول يا رسول الله نحن في أرض المعركة تقليل الحرب يا رسول الله وأنا نفسي بتحدثني أن هذا هو آخر العهد بك يا رسول الله وأتمنى أن يكون آخر جلد يمسه جلدي هو جلدك يا رسول الله فتشفى عليه فأكون من أهل الجنة هكذا كان الحب الحب لما واحد منهم يعلق للقتل زيد ابن الدثنة رضي الله عنه أرضاه أخذته قريش وخرجت به من الحرم لكي يقتلوه كان من المشركين يومئذٍ قبل أن يُسلم أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه فقال له يا زيد أتحب أن تكون في أهلك سليماً معافا ومحمد هنا يقتل مكانك اسمع إلى رد زيد رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما يرضيني ان يكون محمد في اهله سليما معافا ويشاك بشوكه وانا في اهلي سليما معافا الله اكبر يعني انا موت بس النبي مفيش شوكة تيجي فرجله صلى الله عليك يا رسول الله ولذلك مسألة محبة النبي هم ادوا ما عليهم وهذه مواقف تثبت أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأنهم أدوا حق الصحبه وحق المحبة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي علينا أن نثبت ونبرهن عمليا عن حبنا لرسول الله لأن أنت لما تسأل واحد إيه علامة حبك للنبي يقول والله أنا في شهر مولدة اشتريت حلوتي المولد بس هي دي علامة حبك للنبي يعني انت بتشترح حلاوة بولدي النبي وقاتع ارحمك وبتقول انا بحب النبي وواكي المراس اخواتك وبتقول انا بحب النبي وبتأزي اهلك وجيرانك وبتقول انا بحب النبي ولا تعطي لاجير احقه وبتقول انا بحب النبي اخلاقك مش اخلاق النبي وبتدعي كذبا وذورا انك تحب النبي لا اهل النبي مش اتعاه ان كان حبك صادقا فاسمع كلام النبي وامشي خلف النبي إن المُحبَّ لمن يُحبُّه مُطيعُ قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تُحبُّون الله نعمل إيه فاتبعوني يحبِبكم الله ويغفِل لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولَّوا فإن الله لا يحب الكافرين فالحب مش مجرد أقوال وأشعار وابتهالات وانشادات ومناسبات وانما الحب عمل الحب طاعه واتباع الحب التزام بهدي النبي المصطفى الهمام والسير على نهجه ومحبته الحقيقيه نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين له صدقا والمحبين له حقا وعدلا وان يجعل محبته ملئ قلوبنا وأن ينزَعَ محبَّة الدنيا من قلوبنا اللهم اجعله شافعًا ومشفَّعًا فينا يا رب العالمين اللهم شفع فينا الحبيب المُصطفى اللهم إنا نحبُّه حبًّا عظيمًا يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إنا نحبُّه أكثر من أبنائنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا فاجعل هذا في ميزان حسناتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا صادقين في أقوالنا وأفعالنا اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن ويا غفور اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليك اللهم إنا نسألك عيش السُعداء، ونُزُلَ الشُهداء، ومُرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء برحمتك يا سميع الدُعاء، اللهم ألِّف بين قلوبنا اللهم ألِّف بين قلوبنا، ووحد كلمتنا، وأعلي شوكتنا اللهم اجعلنا صفًا واحدًا يا رب العالمين اللهم وافِق وليَّ أمرنا لما تحب وترضَى وخذ مناصيته إلى الحقِّ والتقوى واجعل له البطانة الصالحة الناصِحة اللهم اجعله زراءه وأعوانه رحمةً على العباد والبلاد وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوداً